ثم إن ربك للذين عملوا الصور أبداهلا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم إن إبراهيم كان أمّة قانة ولم يكن من المشركين شاكراً لآمنه إدتباه واهداه إلى طرط مستقيم وآتي له في الدنيا حسناته وإنه في الآخرة لمن الصالحين ضمّ عُرْحِنا إليك أن تبع ملة إمّه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 بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْقَابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا قَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ قوى الذين هم